الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الاساتذه الكرام في المجلس التاسع عشر من مجالس مدارسه شذا العرف في فن الصرف للحمال الشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها أي إسناد الأفعال إلى الضمائر ظاهرة ومضمرة هذا هو المقصود فمن يتفضل بالقراءة أزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها حكم الصحيح السالم أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به نحو كتبت وكتب وكتبت نعم نقول جزئية جزئية إذا حديثنا اليوم عن اسناد الأفعال إلى الضمائر ظاهرة ومضمرة يعني يتصل ضمير بفعل من الأفعال أو يسند الفعل إلى ضمير مقدر إلى ضمير مضمر إلى ضمير مضمر وسيبدأ البداية بالفعل الصحيح كما تعلمون نحن لدينا فعل إما أن يكون من حيث بنية الكلمة اما أن يكون صحيحا وإما أن يكون موتلا والصحيح إما أن يكون سالما من الهمز والتضعيف وإما أن يكون محموزا أحد اصوله الأصول جذور جذره همزة أو أن يكون أحد أحرف جذوره أو جذره التضعيف فبدأ بالبداية في حكم الصحيح السالم إذا هذا فعل صحيح لا حرف عله فيه ولا همزه يعني ولا همزه ولا تضعيف يقول يدخله تغيير الا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به الحكم ان لا يحدث أي تغيير في هذه في هذا النوع من الافعال اعطانا مثال كتبت كتب أصوها كتب فعل سالم صحيح سالم كتب أقول كتبت كتبنا كتبتي هذا بخطاب المؤنثة كتبت أنت كتبوا كتبا كتبنا معنون النسوة كتبتم أنتم كتبتن انتن ونلاحظ أيضا إذا قلت كتبت لأن هنا عندما قال شيء في حكم الأفعال عند إسناد إلى الضمائر ونحوها قصد تاء التانيث الضمائر ثم قال ونحوها يعني يقصد تاء التانيث فاذا قلت كتبت كتبت أيضا لا يحصل أي تغيير أو أي تعديل في الفعل نعم طبعا هنا ملاحظة اعرابيه ملاحظة نحوية بأن الفعل الماضي إذا أسند إلى, إلى ضمير المتكلم يبنى على السكون كتبت أو ضمير المخاطب كتبت أو المخاطب كتبت كتبنا ضمير المتكلم يعني إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون إذا اتصل به واو الجماعة كتبوا يبنى على الضم أما إذا اتصلت به ألف الاثنين فيبقى ببنية على الفتح أيضا يبرع على السكون التسطينون النسوة كتبنا هن كتبنا هن كتبنا نعم يدخل الآن في حكم المهموز يعني الصحيح المهموز والمهموز هو الفعل الذي يكون أحد أحرفه الأصلية همزة إما تكون في أوله أو في وسطه أو في آخره مثلا مثلا أذينة آذينة. هذا مهموز في أول سأل مهموز في وسطه زأر مهموز في وسط قرأ مهموز في آخر وحكم المهموز تفضل كحكم السالم وحكم المهموز كحكم السالم إلا أن الأمر من أخذ وأكل تحذف همزته مطلقا نحو خذ وكل ومن أمر وسأل في الابتداء نحو مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ونحو سل بني إسرائيل ويجوز الحق وعدمه إذا سبق بشيء نحو قلت له مر أو أؤمر وقلت له سل أو سأل نعم إذا لدينا الآن الفعل المهموز مثله مثل الصحيح السالم لا يحدث فيه تغيير يعني مثلا أذنا اذنو اذنت اذنت لا يحدث فيه تغيير زار زارت الاسود زأروا الابطال زائر لا يحدث فيه تغيير قرأ قرأت قرأت قرأتم قرأتنا لا يحدث فيه تغيير إلا هناك استثناءات الآن في المهوز لدينا استثناءات الاستثناء الأول هو فعل الأمر من أخذ واكل أخذ الماضي يأخذ المضارع الأمر منه خذ يعني تحذف همزته مطلقا يعني اذا هذا لا جيال فيه أخذ يأخذ خذ أكل يأكل كل إذا لدينا هذان الفعلان أخذ واكل مهموزان في بداية الكلمة تحذف هذه الهمزة في فعل الأمر منهما أخذ وأكل تنصيصا أخذ وأكل ثم لدينا أيضا امر آخر وهو أمر وسأل أمر وسأل إذا كنت بدأت في أمر وسأل من أمر وسأل في الابتداء تكون نحو مروب المعروف يعني حذفنا ماذا حذفنا الهمزة مر بالمعروف مري بالمعروف مراب بالمعروف وانهوا عن المنكر اذا ما الذي خصل هنا هنا أيضا حذفت الهمزة حذفات الهمزة ونحو سل بني إسرائيل طبعا سل بني إسرائيل قرات سل نعم وقراءته وهي قراءة الجمهور وقراءة الحجازيين سل بني اسرائيل لكن هناك قراءة ابن عباس كما في معجم القراءة عبد اللطيف حفيظه الله قراءة اسأل بني إسرائيل ويقولون هذه لغة تميم يقولون هذه لغة تميم أيضا وسأل القرية التي كنا فيها وسأل القرية التي كنا فيها أيضا قراءة قرأ ابن كثير والكسائي وخلاف وبن مخيصن وسل أهل القرية طبعنا والجماعة قرأوا وسأل القرية التي كنا فيها إذن يجوز سل وسأل في هذه في, آآ في آآ سألة في سألة لذلك يقول ويجوز الحذف وعدم يعني يجوز حذف الهمزة ويجوز عدم حذف الهمزة لذلك قال هنا مر أو امر وقلت له سل أو اسأل ويقولون بأن لغة تميم لغة تميم سأل يسأل يعني اسال هذه لغة التميم، وسل هذه لغة الحجاز ومنهم من قال بأن من قال سأل يسأل بالهمز بتحقيق الهمزة سأل يسأل قال اسال قال اسال ومن قال بتسهيل الهمزة سال يسال ما يسألو سال يسهل يعني بدون تحقيق الهمزة قال سل قال سل هذا راي آخر على العموم في سال يجوز أن تثبت الهمزة في الأمر ويجوز أن تخفف الهمزة في الأمر ولدينا في الآيات الكريمة قراءتان مما يدل على صحة الخذ في أو الحذف على لغه الحجاز او لغه تميم كما يذكر اللغوي نعم لان يدخل في جزئيه اخرى تفضل نعم حكم همزه راى وكذا تحدث همزه راى اي عين الفعل من المضارع والامر كيرى وره الاصل يرأى نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها والأمر محمول على المضارع نعم اذا لدينا الفعل الآن لدينا الفعل يرى ما هو ماضي؟ ماضيه رأى طيب كيف وصلنا إلى يرى؟ رأى من المفترض أن نقول في الجوار المضارع يرأى رآ يرآ يفعل مثل يرعى رعى يرعى رأ ير هذا هو الأصل مثل يرعى يفعل لكن ما الذي حصل لاحظوا يرآ الهمزة مفتوحة نقلت هذه الفتحة له حركة الهمزة إلى الراء إلى الراء فاصبحت الهمزة ساكنة والالف التي بعدها ساكنه التقى ساكنان فحذفت هذه الالف التي هي الهمزة حذفت لالتقاء الساكنين فاصبح الفعل يرى لو اردنا في الوزن ما هو وزن يرى يفل لان عين الفعل حذفت اذا يراه يفعل يرى يفل طيب اذا اردت اخذ المستوى لفعل الامر احذف حرف المضارعه فتبقى ره واضع الهاء السكت هذه هاء السكت ره وره وزنها فه آه آه وزنها فه لأنه هي فاء الره هي فاء الكلمة أم عين الكلمة حذفة ولام الكلمه حذفة لأنه مبني على حرف العلة لانه معتل الآخر فبقي ره ووزنه فه إذن رأى يرى الأصل يرأى الهمزة مفتوحة نقلت حركتها إلى الراء فاصبحت ساكنه حذفت التقاء الساكنين فبقي الفعل يرى ووزنه يفل والمضارع منه رحم مع ساكت ووزن عفوا والامر منه ر والامر منه ر بعد حذف حرف المضارع مع هاء سكت ووزنه ف ووزنه ف نعم الان اقول ارى ايضا تفضل حكم همزة أرى وتحذف همزة أرى أي عينه أيضا في جميع تصاريفه نحو أرى ويوري وأره وأره أيضا هي المفروض يقول أر أرى فأصبحت أرى أيضا نقلت الهمزة هاركة الهمزة إلى الراء فأصبحت ساكنة فحذف الهمزة أيضا للتقاء الساكنين فبقيت ارى والوزن افل ارى افل وزنها افعل لأنه ارى افعل ارى افعل فحذفت عين الكلمه بقي الوزن افل نعم فاقول ارى يري يري الوزن يفل واره أره الوزن افه الوزن افه لانه بقي فقط فاء الكلمه حذفت عين حذفت عين الكلمة ولام الكلمة حكم اجتماع الهمزتين قدر محمد حكم اجتماع الهمزتين وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت ثانيتهما أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها كما سياتي هذا ماذا بعدها سأخذوا مثالا واحدا فقط لدينا آمنة ما هو أصوأ أصوأ آمنة. أ منة لدينا همزتان الأولى مفتوحة والثانية ساكنة أ أ فالذي أ منة خصل الثانية ساكنة وال الأولى ااا متحركة مفتوحة أبدلت مدن أصبحت مد آمنى. لو قلت ما وزن آمنة أقول افعل آمن اصلها لأصلها أ فوزنها افعل نعم وهذا سيأتي بحثه مستقبل إن شاء الله تعالى ندخل الآن في دهينا الآن من المهموز الصحيح المهموز مزنا في الصحيح يدخل في الصحيح المضاعف يدخل الآن في الصحيح المضاعف فضل حكم المضاعف الثلاثي ومزيده وجوب الادغام يجب في ماضيه الادغام نحو مدة واستمدة ومد واستمد الآن حكم المضاعف الثلاثي المضاعفة شد، عد، مد، أو كان مزيد استمد، استعد إلى آخره، وكنا يعني كنا قد سمينا هذا الفعل بالفعل الأصم لقوته يعني فيه تشديد الخرف الثاني فيه قوة. الان هنا لدينا حالتان إما الإدغام وجوب الإدغام وإما وجوب الفك، إما وجوب الإدغام وإما وجوب الفك. وجوب الإدغام اذا اسند الفعل الثلاثي المضاعف الى ضمير ساكن نضع هذه الملاحظه اذا اسند الى ضمير ساكن مد عد شد نسنده الى الف اثنين مد واو الجماعه مد اذا كان شد شد شد إذا أخذنا المضارع أخذنا المضارع أنت تشدين يا المؤنثة المخاطبة يعني الضمائر ضمائر الرفع الساكنة هي ألف الاثنين ألف الإثنين وواو الجماعه ويا المؤنثة المخاطبة ضمائر المتحركة الضمائر المتحركة سنجدها الآن تاء الفاعل نون النسوه ناد على الفاعلين على خلاف بين البصريين والكوفيين البصريون يقولون آآ بانها ناد فاعلين متحركه عند البصريين وساكنه عند الكوفيين البصريون قالوا ان الحركة على النون الكوفيون قالوا انها ساكنه على اساس نا ان حركه الالف فعلى اصل كلام البصريين فهي متحركه لذلك الان عندما اقول شددنا يفك الادغام معنا لانها متحركه لانها متحركه نعم ثم وجوب الفك نعم وجوب الفك ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيجب الفك نحو مددت والنسوه مددنا واستمددت واستمددت والنسوة استمددنا ها إذن الآن يجب فك الإدرام المضاعف الثلاثي إذا اتصل به ضمير متحرك ضمير رفع متحرك إذا اتصل, اتصل به ضمير رفع متحرك تصلت الفاعل نون النسوة ناد على الفاعلين شد شددت شددت شددتي شددنا ن ن ن ن ن ن ن نون ن ن ن الفعل الماضي المضاعف الثلاثي سواء ن ن ن ن يجب الادغام ن اتصل به ضمير رفع ساكن. اتصل به ألف إثنين أو أول الجمع هذا الماضي ويجب فك الادغام فك الادغام إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نادل على الفاعل نادل على الفاعلين نون النسوة نون النسوة يدخل الآن في المضارع هذا الآن تحدث عن الماضي المضاعف الثلاثي ومزيده الان المضارع المضاعف وما المزيد فيه ايضا تفضل طيب حكم المضارع المضاعف ومزيده وجوب الادغام ويجب في مضارعه الادغام ايضا نحو يرد ويسترد ويردون ويستردون نعم الان نحن في المضارع المضاعف مضارع المضارع, المضارع. لدينا ف... لدينا ثلاث حالات اما وجوب الادغام أو وجوب الفك أو جواز الفك والادغام وجوب الإدغام إذا لم يتصل به ضمير يعني إذا اسند إلى ضمير مقدر إلى ضمير مقدر يبقى الإدغام يبقى الادغام على حاله يجب الادغام يرد هو يرد هي ترد تبعنا هو يسترد هذا يبقى ادغام. اذا لم يتصل به ضمير يعني بمعنى كان مستدليه ضمير غائب وثم اذا اتصل به ضمير ايضا رفع ساكن نفس القاعده اذا اتصل به ضمير رفع ساكن يبقى الادغام وجوب الادغام رد يرد نقول يردهم يردون لم يرد لم يرد لم يسترد لم يرد أنت لم تردي أنت تردين إذن يجب الادغام هنا مع ضمير ضمير الرفع الساكن مع هنا احتراس بشرط الا يكون هذا الفعل المضارع مجزوما بشرط الا يكون هذا الفعل المضارع مجزوما لأنه إذا كان مجزوما جاز الفك وجاز الادغام أما إذا لم يكن مجزوما واتصل به ضمير رفع ساكن أو لم يتصل به ضمير فيجب الادغام اتصل فيه ضمير رفع متحرك وجب الفك بشرط أن لا يكون مجزوما إن كان مجزوما ان كان مجزوما فيجوز يجوز يوم مجزوم السكون يعني لما تصل به أو الجماعة أو الاثنين أو في يكون الأفعال الخمسة فحيد ذاك يجوز الفك ويجوز الإضغاء تقول لم يرد يتحرك الحرف الأخير بالفتح فهنا للإضغام ولم يردد فكينا الادغام لم يرد ولم يردد هذا مجزوم معلومة تسمي السكون لكن اذا مجزوم بخلف النون لم يرد تنطبق عليه القاعدة الأولى مسند إلى واو الجماعة لم يرد مسند إلى ألف الاثنين ساكن لم تردي. مستد المخاطبة إذا, إذا لم يكن من الأفعال الخمسة وكان مجزوما وكان مجزوما يجوز الفك ويجوز الإدغام لم يسترد ولم يسترد. نعم جواز الفك والإدغام ما لم يكن مجزوما بالسكون فيجوز الأمران نحو لم يرد ولم يردد ولم يسترد ولم يستردد وجوب الفك وما لم تتصل به نون النسوه فيجب الفك نحو يرددنا ويسترددنا بخلاف ما إذا كان مجزوما بغير السكون فإنه كغير المجزوم تقول لم يرد ولم يسترد أنا شرحت قبل قليل جواز الفك والإدغام في حالة كان الفعل المضارع مجزوما وعلامة جزمه السكون فيجوز الفك ويجوز الإدغام تقول لم يشد ولم يشدد لم يرد ولم يردد وفي حالة الإدغام يحرك الحرف الأخير بالفتح لان حركة خفيفة للإضغام. أما إذا لم يكن مجزوما بالسكون وكان مجزوما بعلم جزم خلف النون لأنه من أفعال الخمسه فحين ذاك تنطبق عليه القاعدة العامة إذا اتصلت به واو الجماعة وقال للإثنين أو يا المؤنث الذي ضمائر ساكنة، يجب الإضغام. لم يردوا، لم يردا، لم ترد. الان وجوب الفك وجوب الفك ان نريد ان نبه الى ملاحظه هو قال ما لم يكن مجزوما ثم قال وما لم تتصل به النسوة النسوه لاحظوا ما لم يا ما هنا نافيه ولم نافيه ونفي النفي اثبات يعني اذا لو قال كان اذا كان مجزوما بالسكون هذا هو المعنى فانه يجوز الامر وما لم تتصل به نون النسوه يعني بمعنى اذا اتصلت به نون النسوه فما نافية ولم نافية فالمعنى على الاثبات يعني إذا اتصلت به نون النسوة حتى لا يتوهم البعض بانه عكس عكس المعنى المطلوب لأنه هنا نفى اتصاله بنون النسوة لا هو يثبت, اتصال يثبت اتصاله بنون النسوة حتى يقرر بأنه يجب الفك يجب الفك الخلاصة بالنسبة للفعل المضاعف ماضيا كان أم مضارعا لدينا حالتان اساسيتان إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فيجب الادغام إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيجب الفك لدينا حالة استثنائية في الفعل المضارع في حالة كونه مجزوما وعلامه جزمه السكون يجوز الفك ويجوز الادغام هذه خلاصة المضاعف الثلاثي سواء أكان ماضيا أم مضارعا وسيأتي لحكم الأمر المضاعف اللي هو مثل المضارع المجزوم مثل المضارع المجزوم تفضل حكم الأمر المضاعف حكم الامر المضاعف والامر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك نحو رد يا زيد وردد واسترد واستردد ورددنا واسترددنا يا نسوه ورد واسترد واسترد نعم لا كيف قليل اذا الامر مثل المضارع باي مضارع مثل الحاله الاستثنائيه في المضارع اللي هي الفعل المضارع الذي يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون كما صرح شيء بالمجزوم بالسكون فالامر كذلك لأن الأمر هو مبني على السكون لأن الأمر اكتب مبني على السكون فتنطبق عليه قاعدة المضارع المجزوم بالسكون بمعنى أنه يجوز الفك وعدم الفك إذا كان لم يسند إلى ضمير كان على جزم السكون اما اذا اسند الى ضمير فينطبق عليه ايضا اذا اتصل بضمير رفع متحرك يفك واذا كان اتصل بضمير ساكن يدغم يجب الادغام لاحظوا رد يا زيد وردد الان هذا فعل امر مبني على السكون ولم يسند الى ضمير لم يسند الى ضمير فجاز أن يبقى على الادغام أو أن يفك هذا الإدغام أتات في الآية الكريمة واغضض من طرفك واغضض من صوتك في من صوتك، واغضض من صوتك يجوز نحن أيضا في غير الآية الكريمه نقول فاغضض وعن بيت فاغضض الطرف إنك من نمير إذا، اغضض واغضض لهاطب لأن هو المسند إلى ضمير آآ مقدر وليس إلى ضمير ظاهر. طيب واسترد واسترد نفس الشيء في المزيد. ثم دخل الآن ورددنا يا نسوه ورددنا يا نسوته. الآن الفعل الأمر نبني على السكون لاتصاله بنون النسوة بنون النسوة. الآن هنا اتصلت بنون النسوة النسوة متحرك. فقال متحرك فك الادغام فك الادغام رددنا فك الادغام وردوا اسند الى واو الجماعه وهو ساكن اذا قلت رد اسند الى الاثنين اذا قلت ردي الى يا ايها المؤنث يجب الادغام واستردوا اذا من فعل الامر ينطبق عليه أيضا ما ينطبق على الفعل المضارع تماما فإذا اسند إلى ضمير رفع ساكن يجب الادغام إذا اسند إلى ضمير رفع متحرك يجب فك الادغام إذا لم يسند إلى ضمير أو اسند إلى ضمير مقدر غير ظاهر فيجوز الادغام ويجوز فك الادغام بهذا نكون قد استوفينا خالات الفعل الصحيح سالما كان أم مهموزا أم مضاعفا سينتقل الآن إلى الفعل المعتل بخالات مكلفة سواء أكان مثالا أم اجوفا أم ناقصا وهذا ما سنتدارسه إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته